تعدد زوجاته دليل على نبوته ولسلوك النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أصبح رئيس دولة كما كان في مكة متسامحا لا ينتقم لنفسه بل لا يريد شيئا لنفسه حتى حلفت عائشة رضي الله عنها قائلة والله من تقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله حاول استصلاح يهود والوثنيين والمسلمين جميعا لجعلهم مواطنين متناغمين لمصلحة الدولة مع احتفاظ كل بخصوصيته يزداد صلى الله عليه وسلم تواضعا كلما كثر أتباعه هل يعرف العالم حاكما قبله لم يبني قصرا؟ هل يعرف العالم حاكما قبله لم يبني سجنا؟ هل يعرف العالم حاكما بيته وهو حاكم أصغر من بيته عندما كان مواطنا؟ فبيت محمد صلى الله عليه وسلم في مكة أكبر من بيته في المدينة أرغمه أعداؤه على الحرب فعاملهم بتحضر لم ينقض لهم ميثاقا ولم يعذب أسيرا وعندما خانه مواطنوه اليهود حقن دماءهم وهو قادر عليهم وتلطف بهم وتناسى خياناتهم إن ما كان ليحققها لو لم يكن نبيا فالنبي ليس له ظاهر وباطن أعماقه هي سلوكه وأخلاقه فإن كان ظاهره غير باطنه لم يكن نبيا إذن فما الذي بقي مجهولا لم يعرفه العالم عنه بقي شيء واحد سلوكه في بيته حيث يضع ثيابه ويبتعد عن المجاملات وضغوط المسؤوليات ويظهر على حقيقته دون تكلف ولذا لو كان له زوجة واحدة لقيل إنها تحبه وتستر عيوبه لكن عندما يكون له أكثر من زوجه تحتدم الغيرة فتظهر العيوب ومحمد صلى الله عليه وسلم لديه الآن أربع زوجات فلو كان غير نبيه فستنتشر زلاته وتناقضاته وتصنعه وتمر الأيام فيظل صلى الله عليه وسلم كما هو خارج بيته يرى العالم أن زوجاته اللواتي لم يحظين بقصور أو حلي أو أزياء كن أسعد نساء الأرض لأنهن فزن بقلبه بعذوبته ورقته وتعليمه كان الإجماع على حبه واحترامه وطاعته رغم الفقر من أقوى الأدلة على نبوته حب الرفع مستوى اهتماماتهن حتى صرنا مثله يتنافسنا في العبادة والرأفة بفقراء الشعب، ها هي عائشة تصف منافستها زينب، فلا تتطرق إلى العطور والثياب، بل تقول إنها لم تر امرأة قد خير من زينب أتقى لله وأسلق حديثا وأوصل للرحم. وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتتقرب إلى الله تعالى كنا يتنافسن على البذل للناس ومواساتهم لكن يا ترى من زينب هذه التي تنافس عائشة